يا قدس سلاما ألف سلام يا نورا شعب بحر ظلام يا قلبا يغرق في دمه فلمن تشكو القوم فوني قدس الاستر وهبت بكرامتنا الايا والصخره ترسي في في القلب تظل مكين يا قدس برغم المنبطحين فلأهلك في البلوى جلد يفدون حماك بكل ثمين ibana wa shababan qad samadu na سهني ان يا وطن الامجاد لك بالاسداد وبالاحفاد انضبط العود تود الره شهداء من خير الاجناء وبلات لا يرهبنا رد لا عسف لا عسكر الى الاصفات والفخر لام من